فبأي آل ربك ما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تصران فبأي آل ربك تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فيوم لا يسأل عن ذ به إنس ولا جن فبأي آل ربك ما تكذبان.